لدنوها إلى الزوال الدنيا تحت دال على أن مستواها تحت الدنيا ما على الأرض هذه الآن كل المخلوقات قبل قيام الساعة كل المخلوقات قبل قيام الساعة وما على الأرض من متاع وكنوز وأموال مقتنيات ممالك وأملاك وما يسوى عند الله جناح بعوضة لو كانت تسوى عند الله شيئا ما أعطى الكافر منها ولا شربت ما لا يستحق ذلك لكن الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعضها فهو يعطيها من يحب ومن لا يحب وقد يعطيها المؤمن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يوم القيامة القيامة ما في ما غير المؤمنين ما لهم شيء لكن في الدنيا المؤمن والكافر ينال نصيبا وقد يحرم المؤمن ابتلاء من الله وصيانة لهذا المؤمن إذا حب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء وقد يعطيها الكافر استدراجا وليس إكراما ولذلك الله قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا يظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطينا من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا أو معزتهم عندنا كلا كلا ولذلك هم يقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يعني هؤلاء الكفار لما يرون ما أعطوا يظنون هذه حصانة من العذاب لكن هذه إنظار إملاء استدراج يمتعهم سنين ثم يأتيهم ما كانوا يوعدون وهم لا يشعرون يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعطيه ما يحب فإنما هو استدراج على طول استدراج فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه مبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته وفي ناس طبعا من الكفار خسر الدنيا والآخرة